وأما الشق الثاني من السؤال وهو إلى من لا زال يتعاطف مع داعش نقول المسألة ليس الداعش فالدواعيش كثر الدواعيش كثر فليبدأ بأم الداعشيين التي خرج منها كل داعشي ألا وهي الأم جماعة الإخوان الذين كان يسميهم العارف بهم الشيخ محمد حامد فقي علامها الشهير في مصر رئيس جماعة صار السنة كان يسميهم بخوان المسلمين فأولا النصيحة إلى هؤلاء بترك هذه الطائفة المنحرفة وعدم التعاقف معها ومع كل من شق عنها كالقطبيين التكفيريين الحاملين للواء التكفير وكل الإخوان يكفرون لما تنسل لكن البنائيين يسترونه والقطبيون يظهرونه وإلا كلهم خوارج أبوهم السيف أما أمهم سقر رسال الله عليه السلام التوقف والتبين الهجرة تكفير والهجرة القاعدة منظمة الاتحاد الإسلامي الشباب الإسلامي النصرة جبهة النصرة مؤخرا داعش كل ما شئت في هذه الأصل كلها إنما نتجت عن هذه الجماعة الأم وهي جماعة الإخوان المسلمين وقد كشفهم الله جل وعلا بكل ذي عقل والأحداث الأخيرة في بصر كفتنا ولله الحمد عن كثير من الكلام وأصبح حتى العجائز في الدور يعرفون ما يدور من هذه الجماعة ويجري فقد كفينا، فنحن ننصح لكل من يتعاطف مع هؤلاء وكذلك جماعة التبليغ وهكذا أهل الأهواء الأولين ننصح لهم بأن يتقوا الله جل وعلا وأن يلزموا طريقة أهل العلم الذين نفع الله جل وعلا بهم البلدان والأوطان ونفع بهم الإنسان هؤلاء هم الذين هداهم الله علماء السنة وحملة الشريعة القائمين ببيانها وتبيانها للناس هؤلاء الذين هداهم الله في عصرنا هذا وفي الأعصار السابقة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نلتزم طريقه وأن نبتعد عن طرائق هؤلاء فإن هؤلاء يقودهم الجهال والجهال يقودهم أهل الأهواء ومن كان يقوده أهل الأهواء لا تسأل عنه في أي واد هلك هؤلاء عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم أسأل الله العافية والسلامة ظلوا عن سبيل الهدى والرشاد في أنفسهم فكيف سيهدونك إليه أنت أعمل يقود بصيرا لا أبى لكم وقد من كانت العميان تهديه كيف يهدونك وهم محتدوهم في أنفسهم وأنتم ترون حالهم الآن الذي نزل ببلدان المسلمين كله بسببه في العراق ماذا؟ في الشام ماذا؟ في ليبيا ماذا؟ في تونس ماذا؟ في الجزائر ماذا؟ في مصر ماذا؟ لكن الله سلم مصر وبقي فيها من المناوشات ما بقي لكن بحمد الله استقرت العمور فيها مصر لها ثقل. أرأيتم لو هاجت وماجت مصر 95 مليون أين ستكون؟ وكم ستكون الكارثة؟ لكن الله سلم جل وعلا فهذه الجماعة أم الفساد في الأرض والله لا يعرفها إلا من خبر والذي لا يتكلم فيها بمثل هذا فهو جاهل بها نسأل الله العافية والسلام نحن ننصح لأبنائنا جميعا أن يتقوا الله وأن يذهبوا إلى أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعدوا عن هؤلاء وعن التعاطف معهم نسأل الله العافية والسلامة اليوم والد واحد من هؤلاء الذين اعتدوا على هذا المركز يتبرأ منه في الجريدة في عرعى يتبرأ منهم وجاءوا به على وجه الخير والعباده والصلاح وجاءوا بأخيه يتبرأ منه ويخبر كيف كان خروجه وأنه من سنتين وهو يحاول فيه بأن يرجع هل عبد الله الشمراني أو الشهراني نسيت خطأ مني أنا نسيت الآن هو الشمراني هو الشهراني الشمراني فيتبرع منه وأخوه يتبرع منه والقبيلة تتبرع منه أصبح سنة على أهليهم لكن يا معشر الأحبة في شيء قبل هذا ألا وهو ما ذكرناه قبل قليل عدم الغفلة عن الأولاد. والله لا يذهب ابنك مع صاحب الأغاني خير من أن يذهب معه. يذهب ابنك مع صاحب الأغاني خير من أن يذهب معها, يذهب مع صاحب, الأغاني أن يذهب معها صاحب الأغاني تقول له قال يا شيخ أدعوا الله أن تلقاه يدخل يقول أدعوا الله أن الله يهدينا ويخلصنا منه. هذا يقول لك تعال أنت أتشاد على نفسك بالكفر مرتد أنت. وبعدين بعد ما تسلم نتحدث ألوان يرى التافر الحلال الدم والمال ها أيهم أشد شرا ولهذا صدق السلف رحمهم الله حينما قالوا فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة بد من مراقبة الأولاد يا معشر الحب حتى لا يقعوا في شراك هؤلاء نسأل الله التافر